بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصاف صفا والصاف صفا فالزيرات زجرا الزيرات زجرا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَنْفَطِرْنَ مِنْهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَوَاحِدٌ إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إنا زيننا السماء الدنيا بزينة الكواكب إنا زيننا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا <تصفيق> لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويؤذفون من كل جامل دحوها لا ولهم ما ذهبوا واصل, واصل إلا من قطف القطفة فأتبعه شهاب فاتح إلا من قطف القطفة فأتبعه شهاب فاتح فاستفدهم أهُم أشد خلقاً أم من خلقنا؟ فاستفدهم أهُم أشد خلقاً أم من خلقنا؟ خلقناهم بل بل وإذا لا يجثوا ويسخرون بل لا يجثوا لا يذكرون وإذا سئلوا لا يجيبون واذا اوى او وقالوا قول إن هذا إلا سحر مبين. وقول إن هذا إلا سحر مبين. أإذا إتنا وكننا ترابا وعيظا من أإنا لم يروتون. أو آباءنا الأولون. أو آباءنا الأولون. قلنام وأنتم داخلون. قلنام وأنتم داخلون. فإنما هي زجرة واحدة فإذاهم وقالوا يا, وقالوا يا وهلما هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون اصول الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. اصول الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهذوهم إلى صراط الجحيم. وقفوهم إنهم مسؤولون اخفوهم انهم مذخورون ما لكم لا تناصرون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون أقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عنيم قالوا إنكم قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. وما كان فحق قالنا قول ربنا اننا لذائقون تحق قالنا قول العابد مستركون، فإنهم يوم الدين العابد مستركون. إنك ذلك نفعل بالمجريين. إنك ذلك نفعل إنهم كانوا إذا طيل لهم. أنا لشاعر مجنون ويقولون إننا نتالكون آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء الحق وصدق بل جاء وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الالم انكم لذائق العذاب الالم وما تجزون إلا ما تعملون وما إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. إلا عباد الله المخلصين. أولئك لهم رزق معلوم. أولئك لهم رزق معلوم. فوافه وهم مكرمون. فوائسه في جنة نعي، في جنة نعي، على صور متقابل، على صور متقابل، يكافئ عليهم بكأس من معي، يطاف عليهم. بيضاء لذة للشاردين بيضاء لذة للشاردين لا فيها غول ولا هم عنها منذقون لا فيها غول ولا هم عنها منذقون وعند هُمْ قَاصِرَاتُ طَرْفٍ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ طَرْفٍ كَأَنَّهُنَّ نَجْمٌ مَكنون كَأَنَّهُنَّ نَجْمٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يتساءلون تتأم قال قائل منهم إن كان لقري قال قائل منهم إن كان لقري يقول أنكلا يقول <تصفيق> أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينٌ إلا نفتس من أولى وما نشل بمعذّل إن هذا رض والفوز العظيم إن هذا رض والفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أَذَلِكَ خَيْنٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّكُومِ أَذَلِكَ خَيْنٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّكُومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فتنة لِلظَّالِمِينَ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فتنة لِلظَّالِمِينَ, إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها سجوات تخرج في أصل الجحيم. إنها سجوات تخرج في أصل الجحيم. قلها كأنه رؤوس الشياطين. قلها فإنهم لا آكلون منها فمالئون منها البقر. فإنهم لا آكلون منها فمالئون منها البقر. ثم إن لهم عليها لشوبا من ثم إن فلهم عليها لجوفا من حن، ثم إن موجئهم إلى الجحيم، ثم إن موجئهم إنهم ألف وأبائهم ضالين. فهم ما لا آثارهم يهرعون.فهم ما لا آثارهم يهرعون. ولقد ظل قبلهم أثنا الأولي. ولقد ظل قبلهم أثنا الأولي. ولقد ذَرِين وَلَقَدْ أَوْسَلْنَاكُم مُّنذِرِينَ فَمَنْ كَيْفَ كَانَ عَاصِبَةٌ مُّنذِرِينَ فَمَنْ كَيْفَ كَانَ عَاصِبَةٌ مُّنذِرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وَجَاءَ النَّاسُ ذِيَّتُهُمُ الْبَاثِ وَجَاءَ النَّاسُ ذِيَّتُهُمُ الذَّاتِ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِ وَتَرَكْنَا عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِ إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين ثم وَإِنَّ نَسِيَاهُ لِإِبْرَاهِيمَ وَإِنَّ نَسِيَاهُ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لَأَبِيكَ قَوْمِي مَاذَا تَعْبُدُونَ أَإِذَا جِئْنَا وَقَوْمِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَإِذْ كُنْتُمْ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ أَإِذْ كُنْتُمْ آلِهَةً دُونَ الله فَمَا ظَنُّكُمْ بيرب العالمين تماما نكون برب العالمين تنظره نظره في النجوم تنظره نظره في النجوم فقال إني فسوَلَهُ عَنْهُ مُدِيرِينَ فَسَوَلَهُ عَنْهُ مُدِيرِينَ فَرَاغَ إلَى آلهتهم فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَرَاغَ إلَى فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَأْمُنُقُونَ مَا لَكُم ثُمَّ بِقُونَ سَرَوْا عَلَيْهِمْ ضَرْبًا ذِلِّيًّا سَرَوْا عَلَيْهِمْ ضَرْبًا ذِلِّيًّا يَأْكُبَذُونَ أَتَعْبُدُونَ ما قال أتأخذون ما تنحون؟ والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون. قال بنو له بنيانم في الجحيم. قال بنو فألقوه في الجحيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقال إني ذاهب إلى ربي. رب هذه من الصالحين. رب هذه من الصالحين. فبشّرناه بغلان حلي. فبشّرناه بغلان حلي. فلما بلغ معه السعي قال يا بني يئن. المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فلما زلغ معه الشعي قال يا بني إني أرى المنام أني أذبحك ترى قال يا أبت افعل ما تأمر تجدني إن شاء الله من الصابرين. قال يا تؤمر إن شاء الله من الصابرين. فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَنَاهُ لِلْجَنِّ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَنَاهُ لِلْجَنِّ وَنَبَيْنَاهُ أَن قد حدقت الرؤيا إنا كذلك نجد المحسنين قد حدقت الرؤيا إنا كذلك نجد المحسنين إن هذا له البلاد ذَكَّنَاهُ بِذِكْرٍ عَظِيمٍ وَذَكَّنَاهُ بِذِكْرٍ عَظِيمٍ وَتَوَّكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِ وَتَوَّكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كان ناجيا المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين كذلك كان ناجيا المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ب ودارتنا عليه وعلى إسحاق ودارتنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين كل يديهما محسن وضل لنا السميع المجيد ولقد مننا على موسى وهرون ولقد مننا على موسى وهرون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم وَقَوْمَهُمَا إِنَّ لَنَا فِي الْعَذَابِ وَإِذْ قَضَيْنَا عَلَيْهِمْ فَكَانُوا هُمُ, فكانوا هم الْكِتَابَ الْكِتَابَ وَهَذَا إِنَاهُ مَصْيُواً مُسْتَقِيمٌ وَهَذَا إِنَاهُ مَصْيُواً مُسْتَقِيمٌ وَتَرَضَّنَا عَلَيْهِ مَا بِالآخِرينَ وَتَرَضَّنَا عَلَيْهِ مَا بِالآخِرينَ سَلَامٌ عَلَاهُ سَلَامٌ على موسى إنك ذلك رج المحسنين إنك ذلك رج المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلية سلم المرسلين قال لقومه ألا تستكون؟ قال لقومه ألا تستكون؟ أتبعون ضلوا وتذرون أحسن القالقين. أتبعون بعلا الله ربكم ورب آبائكم الأولين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم محبون. فكذبوه فإنهم إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين وترضنا عليه في الآخرين وترضنا عليه, عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسن. إنا كذلك نجزي المحسن. إنه من عبادنا المؤمنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وإن له طلا من وَيَنْهَوْنَ كُلَّ الْمُفْسِدِينَ إِذْ جَئْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِذْ جَئْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دمرنا الآخرين ثُمَّ ذَلِكَ الآخرين الْآخِرُ ثُمَّ ذَلِكَ الْمَوْتُ الْآخِرُ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَذِي عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وبالليل أفلا تعقلون فإن لا تعثلون؟ وإن ينقتل من المُرسلين؟ وإن ينقتل من, من المُرسلين؟ إذ أبقى إلى الأُلك المشحون؟ إذ المشحون؟ فساهم فكان من المدحضين، فسأهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم فالتقمه الحوت وهو مولع، فلولا أنه كان من المسبحين. لا لبت في بقني إلى يوم يبعثون. لا لبت في بقني إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سفي. وأنبسنا عليه شجرة من يقين وانبسنا عليه شجرة من يقين وأرسلناه إلى مئة ألف أَوْ يزيدون وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفسهم آل ربك البنات ولهم البن أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ أَسْمَائِهِمْ لَيَكُولُونَ يقولون ولد الله من إبليس لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون, وإنهم لكاذبون وإنهم لكاذبون أصف البنات على الزني ما لكم كيف تح ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين فأتوا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 وَرَقَدَ عَيْنَيَّ لِلجَنَّةِ إِنَّهُمْ لَمُغْرَمُونَ سبحان, سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فإنكم وَمَا تَعْبُدُونَ تَنكُم وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِمِينَ مَا أنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِمِينَ, أنتم عليه بفاتمين إِلَّا من هو طال الجحيم وما منا إلا له مقاب معلوم وما منا إلا له مقاب معلوم وإنا لنحن الصال دحون واننا نحن المتبعون وان كانوا لا يقولون وان كانوا لا لو ان عندنا ذكرا من لكن عباد الله المخلصين. لكن عباد الله المخلصين. فكفوا به. فكفوا به. فسوف يعلمون. فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا ولقد سرقت كلمة لنا لإن المُرسلين إنهم لهم المُنصرون إنهم لهم المُنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَسْتَحِينُوا وَأَنصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُنصَرُونَ وَأَنصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُنصَرُونَ فإذا نزل بساحتهم فسأء صباح المذرين.فإذا نزل بساحتهم فسأء عنهم حتىحين.وتولى عنهم حتى حين وَأَنذِرْ قُرْفَةَ سَوْفَ يُنْصَرُونَ وَأَنذِرْ قُرْفَةَ سَوْفَ يُنْصَرُونَ صُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ صُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ اللَّيْلِ عَمَّا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين